اوه اوه يقول وامشي معايا وشوف بعنيا كل وقت الخطر أتخاف على مين على نفسك ولا عليا اللي يقول غمط عينيك وامشي معايا وشوف بعنيا كل وقت الخطر أتخاف على مين على نفسك ولا عليك محدش بيدو حاجة صدقني مهما عمل لذي قصر طريق ولا بحق أمال اعمل نفسك بنفسك محدش يعملك وأما الأيام تنفسك أحسن ما تهملك اللي يقول غمض عينيك وامشي معايا وشوف معانيا كل وقت الخطر أتخاف على مين على نفسك ولا عليك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 المختصر المفيد محدش من العباد بيقربش بعيد كله واحدو معاه لو حتى رزق يقل لو حتى سابع قام ما نفسك اقل ما غيرك اهم محدش بيدو حاجة ستتاني ما عمل لبي أصر طريق ولا بحق أمل اعمل نفسك بنفسك ومحدش يعمل, يعمل لك واما الأيام تنفسك أحسن ما تدي اللي يقول غمض عينيك وامشي معايا وشوف بعنيا كل وقت الخطر هتخاف على مين على نفسك ولا عليا